شوق قلبك فيراشق الكثير ما له اخيه ري شوق هواك احتاج لاتنفس انا شقاق هواك ما قدرال ابوج دججانا ما قدر خيالي انت حقيق والحب لك اكبر احبك من, من غير كاف من غير لا غيرك ترى مهما جرى لما ارى لا ما بي حنان مدريش بلاي غارق ترى لا مبواي حنان كلام يجعل يقول يلقى حنول ما ما يطول كلام سكنت قلبي وردة والناب والأنفاس الحب عسى الله يزيد والشوق و الحساس أحبك من غيرك من غير لا غيرك ترى مهما جرى لما أرى لما بي